بوليج حفا وقا سدي التفاح جرا إساني كيسا غرا هنيني ديمن هنيني جاجتون لقا قدات القجرا طائف الرأي لقين بي يوقاني نانو طائف التأرقام الراي سبب إساتس بيه هوازن وار طائف كانان ولتقبمته رسول ربي ودو إنما كان jurululu برباتي جَّاء دعاني قدو جرى الرسول ربي كاني يزيدن كأن حوازن يروسن إنتي لما قمت قدام ولدك أبدي لما أني قمت قدامك أني وفي برتي وفي هرو وفي جالفي رأي وانجرام رأوه فتني بيان قابس لما دلتاء تهجر سنين به مالك بن عوفيتي لرؤسنتي مشركة رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكر نما كما قل ألمك أبتني ديما واري كما قلني واري مدينة وجند فيه فتحي مكاتف واري كما لما أمو مكرت دبلني رسول ربي رسولي أطباب ابنو أسعيدي إرقاحني برادة ماني أكا إني مفتي وكان دانياتا هي أكتيت بلتوف أولي أميرة مكتة إسلام ما كيساتي تهي أطبابي رسول ربي ودو قراد هنيني ديما جرانو يو موكا قدو تقراد فني مويني سنزات وأنوات جرانتي عربني مقتنا برت تي تيت, تيت بركاء الراب بربادة قبرتة وانصلا هماتوا بربادة وهاجا اتهمت واري مكر رسول ربي وجين رفا واري ما نساني نساني إسلام ما نساني يروه قلوتاته تقلبي إساني كيسا قجيلي إسلام ما نقل إنسانين يا رسول الله إذا توأنواتي كان نو في اللي قدي أقا سيفي كينا سرارا فنجراني اتهاسوا رسول ربي لولاني Aka banin Israel, nabiyallahi Moussaan jette jachubar baddani. Jaranini jarakana titani dubbikaanarraar urgan. Rasul demani laga hunaini gaiani. Rasul rasulurabbi halkan kiesa, oboro jachuda, fi Bandira yokan alaba, inni hidanif, matadure warana alleni ترتيبت لي بسنجت وصفي صفي عن بريك سنينين. رسول ربي صلى الله عليه وسلم ورر فردا ورر دربتتوها. الرد خالد بن الوليد قرنيه ورر خالد كنا ربي سنيتهم سابش راجرني جمتشي صل يوسف برتنى سبتا. غريم مسلم توته وررقافة مكر رسول ربي صلى الله عليه وسلم ثلاث أولينيتين كدريثنا أصحابه. يطلقاء والرجل مصنع قمدني با إنا خنان والله أرنا منوهنج فتهنجر جران ماالف جنان با إنا وفي خن أرغني قمدن مسلمتوني أقوم جرانينو لغا هنيني خناتي قد دودو جلقبني لين هنيني خن إراغ دي حمتورا لغا هنيني خنة واري حوازين رقاتي دفتا إثان إيغاج رجججو قبان قبان ربطي لولتوتا تهنيتنين رسول الفاني يوقا جمعان حوازين لفما اتقلقاتي أقوما نمتو كوت جركن جم... هندنو يؤتي قريئا تسيناني خالد بن أكاستي واللولاء ولنغافسا نمنه الدون لحميه لفلايه واري بني سليمي وفرا قريعانيتين يوقاني ديستانيتين ديماني واري مكا اللي اكاسمتي لتاني المسلمتون لكرا مرانوغا تاني الدوني ساني ديستو جلقبان بارا ابن عاد بن بني جده مؤكد جده يا مسلم توتا وروا ضربت ورق اجيل اللولو والقنمتني ورط ييو ضربتن تي اساني لفمبوني ضربت دا وليغلات يرو ثك ضربد جديني اكته تللا باثيجو رسول ربي جيها مرقا قراني نمون مراسني مهاجرتتا في أنسار الرائسة والجين ثبتا ترن أبو بكر في عمري علي فاق والجين جيرت. رسول ربي صلى الله عليه وسلم ورأ ليس سنسنت للبن يا قبروتتي دشاء حلموا إلي عباد الله حلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد جلاني للبن رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمت قل لي أفر الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم يا أبي أفيت جرا مشرك تو تحسن جلفا ويتقول ف الرسول ربي صلى الله عليه وسلم جت بريدة فارفتا جلفا أنا النبي لا كذب أنا من أبد المطلب جأ في جرسول ربي قانج إسانيت يقان قانج إسانيت جلفا صلى الله عليه وسلم يرى رسول ربي اكنا جلودا غه صحابان غارين اتدتجا القبه غافسن عباس غانغي رسول ربي لجام قبتي ديماني غانغي اساني نمني حركت قبتي مسكون غافسن دي ساجو ابو سفيان من حرب امو كورا رسول ربي جلتي قبا اريتي اراك قورا خنا إلا رسول ربي هنقفني في جج رسول ربي قانق إساني راقدي بقاني ربي إساني قلتاً يا ربي ناتمسي يا ربي يو أرع منكم ستة يونا أجنا نمسي قبروه نجيرو كجران رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي إساني قلتاً رسولا في ورد إسان بردتها رسول ربي قوة نما وان رسول ربي جلت اقتا وار رسول ربي وج جنجر علي بن ابي طالب اكي جده يلو ايرو دبين حما التيل اللي والدتي بناميتن اجنا ما والدتي ديمت رسول ربي جلت قرراتن ان اسان جلت جلالين ناج رججو درس انته نتعره استفتداباتي درسي بروت إنها قولت لي بنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته